بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تشيمون 117. بِهِ لكم به الزرع والزيتون والنخيل كُلِّ ومن كل الثمرات ذَلِكَ لَآيَةً في ذلك لآية لقوم يتفكرون 119. وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك موافر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض راتي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحفوها إن الله لغفور وظحيم إن الحمد لله تعالى نحمده فنستعين به ونستغفره فنعوذ الله تعالى من شرور يحبسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا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 بالعالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء من مدرسة الحياة وهي عبارة عن شروح لكلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب السيد الخاطب. وكانت اخر مرة بكم في هذا الكتاب في رمضان الماضي في خاطرة عنوان نفسة مشظور وقد القيت ثمان محاضرات في هذه الخاطرة وبقيت اربعه لن نتمها سنتمها ان شاء الله بعد ذلك لكن اليوم ساتعرض لخاطره قصيرة وفي نفس الوقت مهمة جعلت لها عنوانا ألا وهو نعمة الفرسة قال ابن شوزي رحمه الله تعالى إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة والذكي يتخلص اذا وقع في آفة كما قال الحسن اذا كان اللص ظريفا لم يقطع فاما المغفل فيجني على نفسه هؤلاء اخوه يوسف عليه السلام ابعدوه عن ذكيه ليتقدموا عنده وما علموا ان حزنه عليه يشغله عنهم وتهمته إياهم تبغضهم إليه ثم رموه في الجب فقالوا يلتقطه بعض السيار وليس قد انما إنما هو صبي كبير. وما علموا أنه اذا التقط يحدث بحاله فيبلغ الخبر إلى أبيه وهذا تغفيل ثم انهم قالوا اكله الذئب وجاءوا بقميصه صحيحا ولو خرقوه لحتمل الامر ثم لما مضوا اليه يمتارون قال اتوني باخ لكم فلو فطنوا علموا ان ملك مصر لا غرض له لاخيهم ثم حبسه بحجه ثم قال هذا الصواع يخشوني أنه كان كذا وكذا هذا كله وما يفطنون فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده ولهذا لما التقى قال له هل لا كتبت الي فقال إن جبريل عليه السلام منعني فلما نهى أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل باخيه تنبيها فصار كانه يعرفه فت المعتزه وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته طبعا كلم يبدو أنه معقب أو كأنه كرم لكنه على أي حال واضح عصب هذه الخاضرة هو فطنة هو نعمة الفراسة وعاقبة الغفلة فالفراسة ملكة يخلق المرء بها وقد يكتسبها لو أراد أن يصل إليها كما في الحديث الذي يصححه بعض العلماء وهو, وهو موقوف وهذا هو الصواب فيه ألا وهو إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم بعض العلماء يصح هذا الحديث والصواب انه موقوف ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم العلم صفه مكتسبه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم يتدرج المرء في طبقات العلم حتى يقال هو أعلم الناس وتعقد عليه الخناصر أنه أعلم خلق الله وقد ينهش المرء من كثرة ما يعرف هذا الإنسان في علم أو في علوم برغم أنه لما ولد ما كان أعلم شيئا العلم صدت مكسبة بخلاف الحلم الحلم صفة جبلية زي العصبية كان عصبي ده يولد هكذا العصبية صفة جبلية والحلم أيضا صفة جبلية فلما قرن ما بين الصفة المكسبة والصفة الجبلية علمنا أنه يمكن في الصفة المكتبة أن يصف إلى الصفة المكتبة فيكون عالما حتى يقال ولد عالما كما أنه ولد حليما ولما فنف الإمام الشوكاني كتاب نيل الأوطار وذكر أن بعض شيوخه طالب منه ان يشرح كتاب جد شيخ الإسلام اللي هو منطق الاخبار قال في مقدمه هذا الكتاب وقد يبلغ وقد يبلغ الطالع الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع يريد أن يقول أن القالع اللي هو استط تلميذ يعني السفير قبل بشأ وضليع يعني يريد أن يقول أنا وإن كنت سجت بأهل يقول لي شيوخ اشرح هذا الكتاب لنني ما زلت طالعا لكن قد أبدو شأ ليه وضليع تليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع المتعاقل الذي ليس بعاقل. وهو رقيع ايضا ولكن لما ادعى أنه عاقل عقد في جملة العقلاء فإذا قيل من العقلاء في البلد يقولون فلان وفلان فيقولون هذا رقيع يعني هذا متفصل على أهل العقل يقول ولكن ظاهره يقول أنه عاقل فالمرء قد يكتسب صفة حتى تصير الجدية بالنسبة له الفراسة تتعلق بالحكمة وبعد النظر فهي صفة جبلية لكن قد يكتسبها المرء بالدأس والبحث عن هذا العلم الشافعي رحمه الله عليه قال تعلمت الفراسة قبل أن أتعلم الفقه هذا كلام جيد لان الفقيه ان لم يكن متفرسا يضل في حواه ساعات المستفتي يجي عشان يضحك عليه المفتي ويدي له معلومات غلط صح المفتي ليس بمسؤول عن اي معلومه خطا ان في له ليه ان المفتي اسير السؤال يجي سؤال خطا اعطيك الجواب على قدر سؤال واحد قال لمراتي انت طالق فلو جاءني وقال انني اقصد مراتي ان تطالق او ليس قصد لكن لو هو جاء لي لا انا كنت اقصد أقول لها غوري من وشي فسبقني لساني وقلت انت طالق وقال له لا لا يقع الطلاق هو مخفي الحدوته في بؤاه يعني هو الان يخدعني خليه يريد ان يقول أن تطارق فعلا لكن لما قال لي انا كنت اقصد كذا وكذا وانا قلت لا تقع هذه الطريقه خلاص انا بريء هو المسؤول لكن احيانا المفتي قد يلجا إلى حيله ليستخرج الحق وبه تحتاج إلى الفراشه عندنا مثلا سليمان عليه السلام في الحديث المشهور صحيحين حديث به هريرة رضي الله عنه لما اختصمت امرأتان في ولد في غلام كل واحدة تقول هذا كل واحدة جاء الذئب الأكل وولد واخذ ولد من الولدين صغار اختصمت المرتان على ولاد الباب كل واحدة تقول هذا ولدي اختصم النبي عليه السلام فاعطاه للمرأة التي يظهر أنها أمه. حيظهر انها امه ازاي عمل تكي وتولول والكلم والثانية تكتب والانبياء يحكمون على ظاهر ما يرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر اقضي لكم على نحو ما اسمع برغم انه يوحى اليه ولكن يقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فأخذه بينما أقطع له به قطعه من النار. فكذلك الانبياء إنما يحكمون على ظاهر ما يرون دولي عليه السلام قضى لإحدى المرأتين بالولد لما خرجت من عند دول لقيتها سليمان عليه السلام فشكت المرأة التي هي أم الولد حقيقة إلا سليمان عليه السلام وقالت إن اباك قضى لهذه ابني لهذا الولد وهو ابني فقال سليمان عليه السلام قسطوني في تكين اشقهن النص ترى ترى انا مش عارف هو ابني مين نصي كل واحده تاخذ نص طب هو أعني سليمان عليه السلام لا يعلم ان الولد كده قسمه نصين انه سيموت ولا هذه تستمتع لهما الاثنين كل واحد ياخذ نص تاع الاثنين يعني لا يوجد واحدة تقوم بها حال فلما قال هذا شهقت إحدى المرأتين وقالت لا أريده أعطه لها أحكم به لها وهذا نعمل فهذا نعمل ثراف وراء ابن عتاكم في تاريخ دمشق أن سليمان عليه السلام أن داود عليه السلام عرضت عليه قضية رجل اراد أن تزوج امراه فابت عليه فأراد أن يفضحها فذهب إلى داود عليه السلام وقال إن هذه المرأة عاشر الكلاب فطبعا ذا حكمها ليه القصة على طول فالمهم أن عرضت قصية القصة على سليمان عليه السلام طب مين اللي بيتهم المرأة إنها بالعاشر الكلاب ثلاثة أربعة جابت لواحد وواحد قال له أنت شفت الموضوع ده طيب نعم قال ما لون الكلب قال ابيض امرائكم على جنب هذا الثاني انت رايت قال له ما لون الكلب قال له اسود قال طيب ال هذا الثالث كل واحد قال لون تمام فقتلهم جميعا ظننت دي المراه ده نوع من الشيطن ولذلك وجب ان يكون القاضي ذكيا صاحب شرف القاضي يبقى قدامه القانون أو شوية قوانين يقعد يرى ويقول لا لا يبدأ أن يبذل الوسعة في معرفة الحق ليرده الى صاحبه ولذلك أنا بستغرب على قضاة النهاردة أنا سمعت وزير العدل مرة أحد وزراء العدل يعني السابقين يقول إن القضايا اللي في المحاكم المصرية 11 مليون قضية طيب قام قاضي يحكم في 11 مليون في عدة آلاف يعني أحد القرآن أخبرني أن هو مطلق منه أن يحكم في السنة في ربعمل قضيه السنة يعني لو حكم في كل يوم قضية وثلث ولا قضية وربع ولا قضية وخمس كل يوم في قضية كيف يحكم في, يحكم في هذا القضي إن شاء الله يكون أجر الله هو مش في واحد يقدم مستندات وتنمت مستنادات مش هاد يقرأ ديه ويقرأ دي ويعرف الحق كله ويشغل الدماغ بتاعه ده هو يعني لو حكم مثلاً بستين سبعين قضية في السنة يبقى كتير كتير ويحكم ربعموث قضية يكون الرول بتاعه ربعموث قضية في السنة مثلا. ده كيف يحكم وازاي يشغل دماغه علشان يأيى أن يرد حتى إله ولذلك الاحكام بتكون مسبق ده محكم على جديد العفام ده ده وده محكم عليه بالسجن وده محكم عليه بالجد والشهند فهو قاضي لابد أن يكون صاحب فراش الشافعي رحمه الله عليه يقوله أنه تعلم الفراشة يقوله أنه تعلم الفق ولذلك رزق الله سبحانه وتعالى القبولة في الأرض شوف لما يكون واحد لحد أربعة يتبعه مليار مش هقول مليار ونص و و لان النص ده هو الجماعة الشيعة والجماعة اللي, اللي مش تبعنا بقى لكن عدد أقل في مليار سني أو رجل يتسب النادل السني أو 800 مليون بعد ما تخلي 700 كيل في الهواء على حسب المذاهب والملل والنحد تخيل مسح لذي يكون الشركة ده مليون في العالم وهذا شخص فضل. اتبينوا في مذهبه في حدود مثلا مليون او ثلاثم مليون فتعلم التراسة وكانت التراسة تطلب قديما عشان كده احنا بنقول لأي رجل يتصدر لتعليم الناس او للقضاء بين الناس لابد ان يدخل التراسة ما فيش كتب للتراسة مثلا ممكن إنسان يصل إليها الآن اقرأ في تراجم اهل العلم وانظر في تراجم اهل العلم ماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يتصرفون يعني من أقرس الناس ياس بن معاويه في زمنه. ياس بن معاويه <تصفيق> كما ذكر المزي في تهديد كمال في ترجمته وذكر حكايات عن فراسته يقول أن جهقانا أن جهقانا أحد اللي لما قمعت بيشاره في السكر والنبيذ والخمر والحلم ده. جاء إلى وقال ما تقود السكري. هل هو فيه ما يشبه يعني قال حرام قال كيف يكون حراما ما تقول في التمر قال حلال قال وما تقول في الكشوت او الكشوب اثنين يعني ضبط صحيح بس الفتح اشهر الكشوت ده عباره عن نبات يتعلق بالأغصان، أغصان الأشجار وليس له جلد. بتأخذ الواحد الساعة وثمانية في المية اللي بتحط فيها الثمر والكلام ده علشان إيه؟ علشان تعمل ال يعني. قال ما تأكله في الكشوط قال حلال. قال ما تأكله في الماء قال حلال. قال حلال في حلال في حلال. مش هقول لك حلال حلال حلال جاء راح زمان ده ها معاش المجد الثلاثة ده معاش خلاص حلال التمر في حلال الكثور في حلال الماء كيف يكون, حق يكون كل هذا حرام فقال له هو دي الفراسة بقى تكون جاهز على طول عندك قال ما تقوله لو قذفتك بكف من سراب أيوجعك هذا قال لا قال فلو قذفتك بكف من ماء أي قال لا قال لو قذفتك بكف من تجن أي قال لا قال فإذا جئت بالسراب مع الماء مع التجن وجعلته كتلا وجففته ثم قتلتك به فكان يوجعك قال نعم وقد يقتلني قال كذلك ذا حلال وهذا حلال وهذا حلال فلما اجتمع واشتد كان حراما كهذا الذي جففناه وجعلناه كتلا نظر به أن تقول بل قد يقتلوني. كذلك هذا لما كان يعني مفرداته حلال واجتماعه حرام. كذلك مفردات هذا لا تنجح واجتماعه ينجح. خلاص إذا شئه كذا الرجل طلب دليلا عقليا وهو الدلوي دليلا عقليا أقر به. لما دخل الشام يا بن عاوية في زمان عبد الملك بن مروان. اختصم مع رجل كبير وصادف أن هذا الرجل كان صديقا للقاضي الذي يتحكمان إليه فالقاضي لما رأى يهد معاويه وكان شابا قال له أما تستحي أن تشكو رجلا كبيرا فقال له الحق أكبر منه له ايه فوصفه الحق أكبر منه فقال له أظنك ظالما قال ما على ظني خرجت ما على ظن القاضي خرجت من منزلي قال ما اراك تقول حقا حتى تقوم قال لا اله الا الله اخو ما أسقط في يغش قبه اسقف القاضي لما قال له لا اله الا الله ما قوله له انت لن تقولها حكما حقا حتى تقوم من مجلسك قال له لا اله الا الله فدخل القاضي على عبد الملك بن مروان قال له في رجل صفته كذا وكذا وكذا قال له أعطيه ما يريد وأخرجه من الشام حتى لا يفشد علينا الناس ليه ليه شدتي ثراستي خشية منه عبد الملك كذلك في الطبقة المؤخرة عن إياسي بن معاوية يعني من طبقة أحمد بن حمل و... وابن معين وكما دول القاضي يحيى بن أجسم يقول حسي المكيني رحمه الله دخل علينا سفيان بن عيينة يوما ضجرا يعني كذا زهان فنظر إلينا وقال أليس من البلاء أن أجالس ضمرك بن سعيد وقد روى عن أبي سعيد الخدري واجلس عمرو بن دينار وروى عن جابر واجلس عبد الله بن شنار وروى عن ابن عمر واجلس الزهري وروى عن ابن ثم اجلس اليكم يعني يعني يقول لي العمر إن أنا اجالس من راى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعين اشوف الخلاء الكتيره دي هو عايز فقام حدث في المجد حدث يعني صديق صديق قال يا أبا محمد أنصف قال له إن شاء الله فقال له لشقاء من راى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بك اعظم من شقائك يعني اللي شاف النبي وشافك كان اشد شكوه منك فلما سمع سفيان هذا الكلام اطرق ساعه, ساعة وقال اتنصف يعني اقبل الانصاف يعني اذا أقمت عليك الحجه قال اتنصف قال ان شاء الله فسكت سفيان ساعه ثم انشد ابيات السويس نواف خل جنبيك برام وانض عنه بسلام متباء الصمت خير لك من ذا الكلام يعني السيد يقول يا ريتني ما تكلم هو عايزه كده. ثم قال من الفتن قالوا هذا يحيى بن أكسن قال إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء هؤلاء اللي هم ليه السباطين والأمراء والجمعة ليه من السلطان عموما السلطان ليه الناس الحسكيه لا يحبش واحد يعني غبي ليه عشان يتخلص السلطان دائما تعرض عليه مشاكل الناس وعدامه فورطاته الكلام اللي عايزه الحاشيه اللي حواليه تكون ذكيه يحصد نوع من الخلاص ولا يخلصه الا, إلا الحشيه لما المامون رأى يحمى أكرم كلف به الأول بهما خيل الذكاء فونه قاضيا على البصر هو ابن 17 سنه سنة فالجماعة بتوع البصر مش عجبهم كلام لأن كان في البصر من هو أعلى سن منه وأقعد في العلم منهم إزاي بقى هو القاضي على البصر إبلاه يعني تحب ايه تريقوا عليه يعني في يقول له ايه كم سنه القاضي سنه كم سنه عشان يقول له سنك 17 سنه مثلا ولا حاجة كم سنه القاضي قال سني هو سن عتاب بن اسيد لما وحاهه النبي على مكه ها خلاص يعني اخرب بقى هو عايز يقول له كده ده بيعجبني زي طبيب قطري انا مش عايز الجماعة البطاريين ازعال طبيب قطري رايح يقطب واحده فبيقول له حد يعرفك فمشهور يعني قال لا ما تشح مرمى على يعني اجابة ايه انا اعجبتني الفراشه دي على ضمور ها بس كل واحد جوابك تخصوش يا شيخ محمد وزاد فالفراسه دي تنفع صاحبها تنفع صاحبها ولذلك كان العلماء يتعلمونها هنا عصب الخاضره دي كلها فضل الفراسه وعاقبه الغفله وابن الجوزي ضرب مثلا بقصه يوسف مع اخوته على طول الخط اخوه يوسف لم يفطنوا ان كل ما يفعلونه ينقلب عليه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم خلاص طرمنوا بحق يوسف وكل شويه ما عاد على الحجر ويقول له يوسف يوسف خلاص لما يشتري يوسف ما فيش غير نحمل في وش نفرض نفسنا عليه ولا يرى غيرنا يبقى خلاص نحبنا فما علموا ان المراه له قلب واحد يتحرك به إن تعكر هذا القلب تعكرت النعم كلها فتبدد سلام النفس زي مثلا يكون راي واحد راجب تجاوز اثنين مثلا ثم واحدة تعكن عليه مثلا طب تعكن عليه ليه علشان تكذب من الثاني ثم هي كمان تشرب المر فلا هي استمتعت ولا تركت لاخرى في السم لان الرجل له قلب واحد هذا القلب ان كان محفوظا خلص سلامه وطمانينته تمتد على الجميع إن تعكر هذا القلب خلص لا ينتفع المرء بنفسه ولا ينفع غيره اذا تعكر سلام قلب فابن هنا بيقول إذا تكامل العقل قوي الذكاء والحفنة والذكي يتخلص إذا وقع في ورطة فلو تفكروا قصة الحجاج بن يوسف الثقفي لما طلب القبض على رجل فلم يجدوه فقطب على أخيه أو لما أبض على أخيه يبدو ان ايام الحجج كان امن دوله مفتريه برضه عملوا فيه هدف له داره ومنعوا من بيت المال عاطفه حلق على اسمه حلق على اسمه يعني اتحط في الله السوداء ممنوع السفر حلق على اسمه اتحط على الجايله يعني وخذوه طبعا ايه ما تشوف اللنوب يعني سابوه لحد ما دخلوه في الايه فالرجل قال الحراس يا جماعه اريد ان اكلم الذهير وقعد حيل عليه وكذا وكذا قالوا له خلاص اذا مر الامير نعلمك والحجاج بيمر كده قالوا له الراجل اللي في الزنزانه بيتكلمت فقال له ماذا تريد قال اصحح الله الامير طلبتم اخي فلم تجدوا فاخذوني فخذ مداري وحلق على اسمي ومنع عطائي فقال له الحجاج هيها اما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك ذربي. ولرب ما خود بذنب عشيرة ونجا المقارب صاحب الذنب كم سمعت الحكمة دي ولا ايه ها واحد يأكل اللمولا والثاني يدر ولا ما عندك شيك عن الحكمة ال العظيمة دي واحد يعمل العملة والث والثث راح ده الكلام اللي الشاعر بيقول كده قال أصلح الله الأمير ولكنني سمعت الله يقول غير ذلك قال وما يقول الله تعالى قال قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كثيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا انا اذا لنظلموا انا الحاعه جدا فرس الرجل جدا يعني هنا اصرخ الحجاج وصفق يديه وقال علي يزيد النادي مسلم قائد الشرطه وقال ادن لهذا داره وافكك عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر اهو ده حسن يتخلص عرف ازاي يتخلص من المحنة دي التي وقع فيها رؤى وحجاج يبدو أنه كان مفتوحا يعني بمكتورة كلاما الرجل العشقية المر مناديا مناديا مصادق من الله وكذا الشعر والدي وحجاج ينسف المقاط شاهد كان تحت المكتور عرفو تحطه ومقاط رأيت على طول انت يعني بي فاذاك هو الذي يعرف كيف يتخلص انما صاحب الغفله يجني على نفسه يعني لو واحد وقف امام القاضي مثلا وقال له اتركت فأراد ان يتكلم بكلام صحيح قال ايها القاضي وهل هناك معصوم طب لا ود نفسه ده ولا لا طب الكلمه كلمة الكلمه الصحيحه غلط ها أو كان يقول له أيها القاضي لا معصوم إلا الأنبياء يبقى دي معناها النميين النمي, النمي صرف طب دي واحد أما يتكلمه بكلمة صحيحة في غير مكانها دي ما ستسمعين تشير إذا لبث نفسه ثم وده وفي حانك نوعه زي ما صح أن رجلا سمعه عمر يقول لآخر والله ما أبي بذان ولا أم ذانية فجلده عمرو حد القادر طب والرجل قال حاجة قال لك معنى أن تنتي عنهم التهمة أنت تتهمهم فهذا فيه إشعار بالتهمة لما تقول ما أبي لذان ولا أم لذانية لكنه ذا في إشعار بالتهمة إذا كنت تتقدر فجلده عمر. رضي الله عنه ليه لهذا, ليه؟ لهذا الاشعار يقول لك المسطر يجري على نفسه بخلاف الشكي يتخلص وجاء كلام الحسن البصري اذا كان اللص ظريفا لم يقطع يعني ايه يوصل ان اللص ممكن يتخلص من الورطه اذا امسكوه زي اي واحد يعني يعني مثل الحجاج النسي استقل كان بيت فسح يوم من ايام وبعدين ايه تنكر فأبي الواحد قال له ما في بالفجاج فقال لعنه الله هو اعرش الحجاج واستني ملثم الكلام فلما عكر الحجاج هف عليه عارف ان هو ذا الحجاج ام جاي لمدح الحجاج قال له على ان بديله في السنة ها وهذا هو اليوم قال وضحك الحجاج وتركه ها عاوز يعمل يتخلص اهو من اللي من الورد اذا كان اللص ده يستطيع يقطع يعني ايه ولكن يستطيع ان يتخلص حتى لو كان الشنقه يعني مش هو أن يتخلص طبعا هو الحسن البصري ابو الجودي مش علشان يعني حبيت من هو يقول ثاني احمد لا يعني عايز اقول هو يريد ان يقول ان التهمه لما لبسته استطاع ان يتخلص بافكاره وذكائه وتراثته فيما مسائل الاخره والعقوبات دي مساله اخرى يعني ارجو اني مبلف عشان اني فيش عدي يفهم ايه يفهم خطأ فقبل ان ابلف الى قصة يوسف وان اخوة يوسف وانهم تذكرت الان حقيقة رواه الامام البخاري في كتاب المغازي. لولا ان البخاري روى هذا الصحيحي وقيل لي كحكاية ما صدقتها جعفر بن عمرو بن نويه الضمري يقول خرجت انا وعبيد الله بن عدي بن الخيار وكانوا في الشام فقال له جعفر ابن عمرو بيقول لعبيد الله بن عدي بن الخيار هل لك في وحشي نساله كيف قتل حمزة المشي كان وحشي يسكن في حمز فنزلوا حمز وسالوا على أين بيت وحشي قالوا اشاروا إلى قصة قالوا له هو أجازك في الوقت قال فرأيناه كأنه حميد حميد يعني أسود شديد كوايد في ظل قصره قال فوقفنا عليه وعبيد الله معتجر بعمامته لا يرى منه غير عينيه وقدميه ملثم فقال له عبيد الله بن عدي. يا وحشي هل تعرفني قال لا والله غير ان عدي بن الخيار تزوج امراه يقال لها ام قتال بنت ابي العيس فولدت له غلاما فكنت ارضع له في مكه فناولتها اياه كأني انظر الى قدمي هل ممكن الانسان بالتراس انه يعرف راجل من قدمي وما شافوش غير مره واحده لما كان طفل رضيع وهو بينادي الطفل راجل امه عشان تشيله قص الرجلين فلما نظر الى قدمي هذا المتكلم قال له كان اللي انا اديته دي, دي هو طب هو افرد الرضيع رجله ايه بس يعني 46 ده رجل طول كده اهو ابو عبيد الله ابن عبيد ما رجله بعد ما كبر ازاي يعني يعرفوا من ها قال فخلع عويد الله بن عبيد الخير عمامته وأظهر نفسه له ليه حاجة فراسة ليه أنا لم أرى في الدنيا مثلا حتى يعني في قراءتنا حتى عن تاريخ الفراسة من زمان في ترجم العلماء من يوم ما الصلاة الشافعي في مصبع حياة العلميه وأنا ألتبع قصص الفراسة من ترجم أهل العلم لم أرى مثل هذا الموضع قط. ولذلك وحشي لما ضرب حمزة قتل حمزة نشن على مكان صاحبه يعني الخطائق الله لازم يموت ولما راح عشان يقتل مسيلمة نشن على برض لما أثم وحشي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت وحشي في جس الحديث يعني نعم. قال قال هل قتلت حمزه أنت قلت الحمزة؟ قال قد بلغك من الأمر. ما علمت؟ قال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فلا أرى. شوف يعني. شوف. ترك تركت النبي صلى الله عليه وسلم غصة لحد ذلك الوقت بعد بيقول لي وحش معنى اللسان يسيبه ما قبله وقلق وقتل وهو كافر كان يريد أن يُعفر ينالي حريته وقلق لحمزة قال له هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك والله أنا بقرة دي يعني بقى أشعر في رسائل شهيد لوحشين محروف من إن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفش ولا يعرفش يكلم ولا يعرفش يكلم ولا يعرفش يسلم عليه ولا كلام قال له يشوفش ويش فبعد ما انسى صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وحطر السليم والكلام قال مسيلمة لأخرجلنا قال حمز وحشي لا لأخرجلنا إلى مسيلمة لعلي أكافئ به حمزة يعني بأي أكثر عن أي عزام يعني فبنت جارية كما قال عبد الله بن عمر قالت له العبد الاسود فكان وحشي يقول أنت خير الناس وشر الناس قال قتل حمزة وقتل مسلمة الكزام نيجي بقى على المثل الخطيرة كلها عليه وهو تعلم اخوه يوسف مع يوسف عليه السلام بمواضع كانت فيها غفلة منهم عن تفاصيل القدر أول حاجة قال لك نواريه حتى يخلو لأبينا يخلو لنا وجه أكيد وما علموا أن بغضه إياهم يبعدهم وأن شوقه إلى يوسف يبعدهم ايضا ما أول موضع من هذا ثاني موضع لما القوه في الجب القوه ولم يكن طفلا لا يعي إنما القوه صبيا الصد معنائه معناه انه يعي افلا يامن هؤلاء ان يقص يوسف خبر اخوته معه فيبلغ الخبر اباه ده تغفيل ده الموقع الثاني اللي ابن الزوج بن ابي حليب يعني لما تاتي وكان عملة مش مع انسان يعي ويفضل الذي يتكلم فيفضل فده تغذير الموضع التالت ابن جاودي وقف عليه في هذا القصة يقول ابن جاودي اللي اعتمد في الكلام ده على اسرائيليات لا تصح يعني منها اللي هو ده عليك قال انهما لما جاءوا بالقميص جاءوا بالقميص سليما لم يخرق فقال يعقوب ما ارحم هذا الذئب خلعه القميص ثم اكده ففهمش فيه بيعني ده اكد واحد والقميص سليم ده اول خلقه القميص ده اول عشان ايه عشان ايه اكلهم فقال ما ارحم هذا الذئب فيقول ابن الجوزي هو هنا هم لما جاءوا القميص جاءوا له صحيحا فلو اتوا به مخرقا لحكم الامر يعني كان لاطعوه ده دي ايه قطعه وهو بيحول مزق ليه مزق القميص قال لك ده الموضع الثالث في هذا التخفيف الموضع الرابع يقول لما مضوا حصل قصة الصواع بقوا الكلام ويصف عليه السلام ووضع صواع الملك في رحلهم وقال اقتوني بأخل لكم من أبيكم ما كانش واحد من يفكر يقول احنا نسمع ايه اصلا في مصر وإحنا ناس مش معروفين وما حاجة الملك الى اخينا مكيش حد سال ناس هذا السؤال ولماذا نحن بالذات دون سائر الخلق حتى لما حدثه بحجه وقال إن صواع الملك فقد وإحنا هنفتش لحالكم جميعا وبقى برحم قبل بقى برحلي الناس قبل رحالهم عشان تنطلع عليهم المسألة وباش على طول لا صواع الملك في رحالهم هم ما فيش حد يرفضه فاضل من خلال الصواع أخباراً بكذا وكذا دي كلها اعتماد من النجاح على الإسرائيليات يعني قال لك لم يفطن ابدا كل دي قراء في قصة واحدة ومع ذلك لم يفطن واحد منهم كما فطن احد أحد أصحاب الجنة المذكورة في قصة في سند خلف فطن لما حقهم يا نعرف الفقراء الحق الذي كان والدهم يعطيه الفقراء فطن أحدهم إن جاهم الله بفصمة واحد منهم اللي هو لكن هؤلاء لم يفقن واحد منهم ثم جاء ثم ذكر ابن الجوزي واحد ذلك برضو تم مأخوذ من قصة الاسرائيليين ان يوسف عليه السلام لما التقوا بي قال لما لم تكتب لي نكيده موهود والكلام ده قال ان جبريل اهاني طبعا كل ده كما قلت لكم لا يثبت لكنه ذكر كلمه احب ان افسرها يقول وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي ان يعلم اباه بوجوده لما التقيا قال له هل كتبت إلي فقال إن جبريل منعني تعليق ابن الجوزي بقى يقول فلما نهي أن يعرفه خطره لينفذ الفلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها فصار كانه يعرض بخطبه المعتجة يعني يقول ابن الجوزي لما نهي ان يعرفه خبره يعرف اباه يعقوب خبره ان إخواته رموه في الجب وان احتضاه بعض السياره وانه دخل قصر العزيز وانه بقى وزير الخزانه في مصر يعني هو اللي في على خزائن مصر بالكلام ده ولم يكتب لاخيه اطلاقا طيله هذه المدة له موجود في مصر لان لينفذ البلاء الذي قدره الله عز وجل هل كان في هذا تنبيه لاخوه يوسف كالذي يعرض الخطه المعتده الخطه المعتده دا ورد في حديث حديث فاطمة بنت سقيف لما طلقها ابو عمرو بن حطس الحديث عند مسلمين وغيره البتة طلقها البتة يعني طلقها ايه؟ طلقها ما فبعدما انقضت عدتها جاءت فقالت يا رسول الله ان على الجهد ومعاوية بن ابي جفيان تقدم لي ليخطباني فقال لها أما معاوجته فصعلوك لا مال له فأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهلك ولكن انكحي أشامة ابن زيد قالت فكهبت ذلك لي لأن أشامة زيد كان أسود اللون فهوه كان أبيض عشان كده كان في بعض الناس بيتكلم هل أسامة ده ابن زيد ولا لا وعارفين زيد المتحارسة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى فكان هو الشبب فلما ولد أسامة صار أسامة هو الحب ابن الحب خلاص فكان الهدف صلى الله عليه من الكلمتين اللي الناس بيقولوهم ازاي واحد أضيض واحد أسود فكان اسامه في يوم من أيام نايم جنبه فمر قائف القائف اللي هو بيعرف الأنساب زي النهاردة بتاع الحمدو النووي والكلام ده النهار عشان يعرفوا ده ابن ديه ولا شاهد ابن ده ولا الكلام ده يوم يقوله كي نعمل التحليل كان زمان في راح يدخل القائف القائف ده اللي بيعرف ده اجن مين ده الولد ده مولود في ابيه ولا اجن الان سفاحه فواحد قائف معدلي فبص رجليهم لتنين فدي زي وحشية كده بص رجليهم لتنين فقال هذه الأقدام بعضها من بعض قالت عائشة روية الحديث صحيح. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يتدلل وقال لها أما سمعت ما قال القائد قالت وما قال يا رسول الله فقال وحكى لها الحكاية ان قايث مره في هشامه وزيد جايين جنب بعض قال هذه الاحلام بعضها ايه هذه الاخلام بعضها من بعض يعني لا ابن ده فهشامه كان اسود اللون وايه انت عارف احيانا بتحب الرجل السديه برضو ايه مقطط وكويس يعني برضو مش فبرضه ايه كرهت يعني يتجوز واحد كده اسود اللون وكده ومعاوده انت عارف مين كان جاي كان جميلا وابو الجهنه برضو قالت فكركت ذلك فقال انكيحي أسامة فكركت ذلك قال انكيحي أسامة قالت فلكحته فاغتبطت فيه اغتبطت فيه عشان كذا المرأة الذكية تبحث عن شخصية ولا تبحث عن شخص ودي نصيحة الكل البنات اللي هو بتقسم لهن ايه حد خاص الرجل عادة اغلب الرجال يبحثون عن شخص والمرأة العاقلة تبحث عن شخصي شخصي انما الرجل يبحث عن شخصي انما الرجل يبحث عن شخص ليه بيبعج المرأة الجميل. ممكن ما بعش عندها دين كذا ما يبقاش عندها نكبة كذا ما بعش عندها مال كده لكن جميل يقولك خذ ليه لأن المرأة زينة في نفسها ولذلك شرع للرجل إنه اللي يروح يخطب ما فيش واحد يخطب واحد لا لأن الرجل هو الطالب الذي يبحث عن الزين على هذا الشرع للمرأة انها تتزين يقف قدام المرايه بالساعة و والكلام ده ومسرح شعره وتجيبه يمين وشمال والراجل كي بعض الرجال بيتكسب ذره شعره الكاميرا يخليه يطلع تروح المطبخ على حاجه ويقول هيعمل اي حاجه ودا حتى انا قاعدت مثلا المرا بصوت عتره وشخص الكلام ده استمر الراجل عادي وبتكحل وتحط مش عارف ايه البتاع اللي, اللي المكياج ده واللي مش عارفه كلامه فكمل الراجل عادي وقاعد قدام المرايه وصاحبه قاعد كده وهي مطعا ويقعدت في تجمد في الراجل ممكن يتكسف يعمل الكلام ده هي تستمتع تعمل الكلام لأنها زينة المرأة زينة فيها فالرجل عادت أن يبحث عن شخص إنما المرأة العرقية لأنها عشان شخصية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى انشيح وسامة وبعدين قالت فنكحته فنطلط به وجد شيء شخصية وجدت فيه الصفات ليس فترة الشاهد من الحديثة حديثة المعتادة اللي أنا أحكيت الحديث عشانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لفاطمة لما طلق أبو عمر بن حاش طلاقا بائما قال لها لا تفوتين نفستي لا تفوتون تفوتين تفوتين نفسك ده معناها ايه كانه يقول عندي زوج لك فما علينا الفرصة ان احنا نعرض عليك هي كانت العدة انا ذات فهل يجوز ان نعرض للمعتدك بان فلانا يريد ان يخطب قال لك نعم يجوز في حالتين فقط يجوز في عده الوفاه وفي عده المطلقه في طلاقا زائنا البته لكن لا يجوز في طلاق الرجع ليه لانها ما زالت امراه لين الذي طلقها طلقها أول مرة خلاص استمرته ومش حبيت اقدم لها الا اذا انخفض شهور العده خلاص أصبحت امراته ومرأة غيره الطاقة الثانية كذلك ذا يكتشف تنموية تقدم لها في شهور في فترة العدة الطاقة الثالثة لو أن الرجل طلق مرأتها طلاق بائنا يبقى خلاص لا تحل له حتى تجحيه زوجا آخر خلاص ما تجتذربة. الصدق لها في حجج ابن مثلا رجل خاطب او الاخر كذلك عكس الوفاه الرجل اللي مات مش هيرجع تاني فيجوز في هذه الحاله ان نعرض بالخطبه في, في عده الايه المره اللي هي عده الوفاه وفي عده المطلقه ثلاثا طلاقا باينا فهو ابن تيميه بيقول الذي حدث من يوسف عليه السلام يقول لرهب كان ينبغي أن يكون تنبيها بإخوته كالرجل الذي يعرض بخطبة المعدة ثم ختم يعني خاطرته بشيء نظر من وجهه نظري أنا لما قال وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب داع على مجرد فرته طبعا فيه نظر لأن أن يعقوب عليه السلام بكى لان يوسف فهم الحقيقة إنما بكى لأنه فارق يوسف فإنما بكى على الصورة ولم يبك على الفهم، هو ذا اللي ظاهر من سياق الآيات لكن هو ابن الجوزي لانه كان غواصا على المعاني فرأى أن يعقوب عليه السلام بكى فرحا يعني واغتباظا بما وصل إليه يوسف عليه السلام من أهمه أكثر من بكائه على فرقه لصورته المحاضرة النهارده كانت عامه عن كلام عام في مدرسة حياة وإن كنت يعني أجيته خصيصا يعني ليهنه ولدنا أحمد سعد على دخوله في القصص انا بقول له انت فرحان انك في البلاستيك ولا لا فرحان اول مره اشوفه فرحان اثر السجن ها ف من الحاجه الزوجيه كل المتزوجين مش لازم يكون يعني قصف وحش يعني لكن قصف على هيك اي اصبحت يعني ملزم و كنت الاول حر تذهب كما تشاء وتأكل كما تشاء وتفعل كما تشاء الان اصبحت مقيدا امرأة اخرى صارت من مسؤوليتك فنسال الله تبارك تعالى ان يبارك له فيها له فيها لها فيه وان يرزقهما الذريه الصالحه التي تنفع امه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وان شاء الله تبارك تعالى في يعني بعد في الاسبوع القادم حنستأنف الدروس كانت مرات في الاسبوع قبل شهر رمضان وان شاء الله سنعلن عن هذه الدروس على الموقع وعلى القنوات الفضائيه برضو علشان اخواننا اللي من اماكن بعيده من اماكن بعيده يستطيعوا ان يعرفوا مواعيد هذه الدروس اقول كل هذا واشكر الله العظيم لي ولكم All right.